يا وارب كل القصايد سجيناه في البال تنهيته وفي الراس موال ما عاد حب شر زيناه وشينه تغيرت الافكار واستجد بالحال تغيرت الافكار واستجد بالحال <تصفيق> يا واد يا كل القصايد يناد بال I'm gonna chase after you, but I'm